الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 وحزم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفافقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون عز وعجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أرثوا فشهادة أحمديم فشهادة أحمديم أربع شهادات بالله إنه لمين الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفت عصمة منكم لا تحسبوه شفرا لكم بل هو خير لكم لكل من منهم ما اكتسب من العثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم, لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ كان قومه بانسنتكم وتقونون بأفواهكم ما ليس لكم بنعز وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولونا اذ جمعتم قلتم ما يكون لنا ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا رهتان عظيم يعظكم الله تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وعن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو القضل منكم واستعت أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآفرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أنسنتهم وعيدهم ورجلهم بما كانوا يعملون يوم عيد يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هنائك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه عزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بلوثا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما ترجون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك عذك لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وان يضربن بخمر من على سيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولهن او ابائهن او أَوْ آبائ بعولهن او او ابنائهن او, أبنائهن أو أبنائ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 أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بيرجرهن ليعلم ما يخفين من زينة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أي يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عنيم وليستعفز الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبشرون الكتاب مما ملك سعي معلقٌ إن علمتم فيهم خيرًا وأتوم مما لله الذي أعتكم ولا تكره فتئسكم على البغاء إن أردنا تحصن اللي تبدو عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور وحيم ولقد عنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمستقين الله نور التماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نورك كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دربي يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونا لا شرقيته ولا غربيته يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور أذن الله أن ترفع ويذكر فيها سنة يتبع له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يوما تتقلب فيه القلوب والأبطار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده توافر حساب والله سريع الحساب أو كظل في بحر اللج يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب علماء بعضها فوق بعض إذا أخر جهده لم يكدرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صاف تات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كُلٌّ قد علم صلاةه وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي تحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوجق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من فيصيب به من يشاء ويصف عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله, الليل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لعبار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبطار الله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع تخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات المبينات والله يهدي من يشاء في صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون عن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قولا مؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا تمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويستقه فأولئك أقسموا بالله جهد أيمالهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بِمَا تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبذلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحتبن الله الذين كفروا معدزين في الأرض ومؤوالهم النار ولبيت المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت حيما لكم والذين لم يظلموا حلم منكم ثلاث مواعد من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة عشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعزنوا كما استعزن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون لكح فليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أن يضعن ثيابهن غير متبزرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ولا على أنفتكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت عمهاتكم أو بيوت إخواركم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم تافحهم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تعكلوا جميعا أو أجتاثا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء أو رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوعدا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 والله بكل شيء عليم